ويظهر ما يكون فيه خيلاء في الحرب محمود ويظهر ما يكون فيه خيلاء في الحرب محمود لارهاب وهو المشهور من مذهب احمد في يكون فيه في محمود وهو, وهو المشهور من مذهب احمد اختيار شيخ الاسلام وهكذا البخاري كما يدل عليه ظاهر تبويبه فإنه قال باب الحرير في الحرب هذه أدلت من يقول بجواز لبسه في الحرب لإرهاب العدو ويظهر قوة المسلمين ولا يقال فيه خيالا وحرم الأجل خيالا يظهر ما يكون فيه خيالا في الحرب محمود لإرهاب الأعداء وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سمارك بن حرب يختال في مشيته بين الصفين في أحد فقال س Blues 1 تبختر فقال س Bluesえ những節目 إن هذه مشية يبردها الله إلا في مثل هذا الموطن إن هذه مشية يتبختر يمشي بين الصفين ويتبختر ويختال في مشيته فقال إن هذه مشية يبردها الله إلا في مثل هذا الموطن فهذا قول من سمعته وذكر عن الحنابلة قيد في جوازه وذكر عن الحنابلة قيد في جوازه وهو ما اذا كان باللابس حاجه اليه وهو ما اذا كان باللابس حاجه اليه لم تكن باللابس حاجه فاذا لم تكن باللابس حاجه اليه فعلوا وجهين عندهم على وجهين عندهم احده من اباحه احده من اباحه لان المنع من لبس الخيلاء وان الخيلاء الحرب غير مدمومه والوجه الاخر الحرمه والوجه الاخر الحرمه هذه اذا ان وظاهر كلام احمد الانباحه وظاهر كلام احمد الاباحه, كلام أحمد الإباحة والله عنه حرمة الحرب والله والله لبسه في الحرب وهو قول مالك رحمه الله كما في الاستذكار قال وكره مالك لباس الحرير في الحرب وكره مالك نباس الحرير في الحرب والكراهة هنا كراهة التحريم ولم يرخص فيه للحقة والجرب إلى آخر كلامه انتهى وما ذكروا من علة إباحة لبسه فيه نظر وما ذكروا من علة إباحة لبسه فيه نظر أي لإرهاب العدو وإظهار القوة كل ذلك في نظر وهكذا أيضا ما ذكروا أن الخياله هنا مطلوبة محمودة فالحريض لم يحرم لأجل الخيلاء فقط فقد علمت من العلة التي حرم من أجلها تشبه بالكافرين تشبه بالنساء قال الشوكاني كما في السيل الثاني سبعة وثمانين قال الشوكاني كما في السيل الثاني سبعة ثمانية ويتين أقول للعدو بعد أن ذكر قول مصنف وهو يبيح ذلك تبعا لمن ذكر وذكر علة أولئك أن فيه إرهاب للعدو وقوة المسلمين, إظهار قوة المسلمين رد علي الشوكاني بهذا الكلام الجميل الذي تسمعه اقول ارهاب العدو انما يكون بالعدد والمدد والعده والشده اقول الارهاب للعدو انما يكون بالعدد والمدد والعده والعده, والعدة والشده والعده والشده والسلاح والسلاح ولهذا يقول الله عز وجل اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ولهذا يقول الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم عدو الله, عدو الله عدوكم وأي إرهاب يحصل في صدر العدو وأي إرهاب يحصل في صدر العدو لمن تظاهر له في الحلي والحلل وان يرهابن يحصل في صدر العدو لمن تظاهر له في الحلي والحُلل فإن هذا اللابس انما تشبه بربات الحجال فإن هذا اللابس انما تشبه بربات الحجال وخرج من عديد الرجال كلام سجعه في محلها فإن هذا اللابس انما تشبه بربات الحجال وخرج من عديد الرجال وهن يقول عاقل إن ملابس النساء وهن يقول عاقل ان ملابس النساء تؤثر شيئا من المهابه وهن يقول عاقل ان ملابس النساء تؤثر شيئا من المهابه في صدر احد من بني ادم في صدر احد بني ادم وما احسن قول ابي العتاهيه في ابن معن بن زائده وما احسن قول في ابن معن بن زائده فما تصنع بالسيف فما تصنع بالسيف اذا لم تكن قتالا وما تصنع بالسيء في اذا لم تكن قتالا فكسر حليه فكسر حليه السيف في وضع من ذاك خلخانه فكسر حلية السيء في وضع من ذاك خلخالة فما تصنع بالسيء في إذا لم تك قد تالى فكسر حلية السيء في وضع من ذاك خلخالة فإنه هنا أمره أن ينزع الحلية فهنا فإنه هنا أمره أن ينزع الحلية المختصة بالرجال ويجعل مكانها الحليه المختصه بالنساء ويجعل مكانها الحليه المختصه بالنساء لمشابهته لهن ومهانته عند الناس لمشابهته لهن لمشابهته لهن ومهانته عند الناس والحاصل ان الترهيب على العدو هو مقصد والحاصل ان الترهيب على العدو هو مقصد من مقاصد الشرع ولكنه لا يكون إلا بما عرفناك ولكنه لا يكون إلا بما عرفناك هاي بالإعداد العدد والعدد والمدد والشدة والسلاح وأعد لهم ما استطاعهم ما هو لباس النساء بس النساء ما يجتي شيئا بل ربما تزداد مهانة عندهم إذا رأوا فيك الليون والتميوع وان حصل ان على العدو هو مقصد من مقاصد الشرع ولكنه لا يكون بالنبي ما عرفناك ان بما عرفناك لا بما اراده المصنف لا بما المصنف فان هذا لا يجري على شرع ولا عرف هذا لا على شرع ولا على ولا روايه ولا درايه ولا روايه ولا دراية وإنما هو من صنع النساء ومن يشابههن من المترفين انتهى وإنما هو من صنع النساء وما يشابههن يشابههن من المترفين ومن يشابههن ومن, ومن يشابههن من المترفين انتهى لا مزيد على ما ذكر رحمه الله في رد هذا القول الخطأ وأنه يباح لبس الحرير في الحرب بأي دليل وبأي شرع يباح لبس الحرير في الحرب الحرير محرم ما رخص رسول الله إلا في المواضع التي سمعته وجاءت فيها الأدلة وأما الحرير فلم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص فيه في الحرب أي لبس الحرير في الحرب قد علمت أنه قول مالك وأما حديث أسما بنت أبي بكر أنها أخرجت جبه مزررة بالنيباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وأما حديث أسما بنت أبي بكر أنها أخرجت جبه مزررة بالنيباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذا إذا لقي العدو فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذا إذا لقي العدو فهو حديث ضعيف ضعف الألباني رحمه الله وهكذا ما رؤيا عن حكيم بن عمير قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير عند القتال وهو أيض ضعيف رواه بن عدي وفي ضعف كما في نصب الرأية فلنحاصن هذا هو الصواب وممن كره لبس الحرير في الحرب فيما حكي عنه ابن محارينيز وعكلمة وابن سيرين فإنهم كانوا يكرهون شيئا من نباس الحرير في الحرب وقال ابن محارينيز كراهت كراهته في الحرب أشد لما يرجو من الشهادة كراهته في الحرب أشد لما يرجو من الشهادة وهكذا روي عن عمر أيضا فراهت لباس الحرير في الحرب فالحاصر لم يثبت شيء والصواب هو قول من سمعته أنه لا يباح لبس الحرير في الحرب وليس فيه إرهاب العدو بل ربما فيه إطماع العدو في الجيش ويقول هذا الجيش وراء أموال لخمة لباسهم حرير أيش الذي وراءهم من الأموال فيدخل ببساله يواجههم لأجل السيطرة على ما معه من الأموال إذا كان هذا اللباس البسون الحليل فما وراءه من الأموال أعظم أعظم ففيه إطماع العدو وليس فيه إرهاب العدو أما إرهاب العدو ما يكون بلباس النساء يكون بالرجولة ولا يكون بلباس النساء وإنما يكون بما ذكر الشوكان من إعداد العدد, والمدد والمدد. إعداد العدد والعدد والمدد والشدة والسلاح كما قال الله سبحانه أما تلبس لباس النساء في الحرب وتريد ترهب العدو بل أنت بلباسك هذا تطمع العدو فيك فإنه يريد الذي أن تلابسه ويريد ما ورى ذلك من أمانه إذا كان لباسك الحرير هذا هو الصواب ان شاء الله في هذه المسنة أنه ليس من حالات الاستثناء وما يرخص به من لباس الحرير للرجال حالة الحرب والله أعلمه سبحانحمد اللہ